فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُقْصِرُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَه فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج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 فركن فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط الله طلع النضيد رزق للعباد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 فَذَا نَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ مَنَعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ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 Hâvâ ma toعدون likul ewaabin hafiyiz Man khashiyar rahman bilgayib وجاء bikalbim munib Udkuluhâ bisalâmin ذalik yawmul khulud Lahum ma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 Fazakir bil Qur'an, mey,